قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن انتم الا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير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 ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور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 Aman haaal yang rezeki kau, in am sek rezka, belledju fi atuhu wa nufur. A f m y y msh mukib ala wajih ahda, a m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 قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله وَمَمَعِيَ أُرْحَمَنا فَمَيْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَانُ أَمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي غَلَالٍ مُبِينٍ قل أَرَأَيْتُمْ إِن أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاء